الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلانة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين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 ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 في ريب مما نزلنا على عبده فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.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 قال إني أعلم ما لا تعلمون قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال فَقَالَ أَنْبِئُنِي بِأَسْمَاءِهَا أُلَاء إِنْ كُنْتُمْ صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أبئهم بأسمائهم فلما أبئهم بأسمائهم قَالَ أَلَمْ أقل لكم قال ألم أقل لكم إن أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبنيس أبى واستكبر وكان من الكافرين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 ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذا نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحلون نساءكم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 وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذه الْقَرْيَةَ فَكُونُوا مِنْهَا حَاضِرِينَ ۖ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَطَهُورٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَإِن قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُونُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَضِيَ اللَّهُ وَدَخَلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقَالُوا حِطَّةٌ وَقَالُوا حِطَّةٌ نَغْفِرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة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 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وخومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم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 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصافيين من آمن منهم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصافيين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجورهم. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا مثالكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوتي وذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثمّ تولّيتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم توم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة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 قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين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 أفتقمعون أيؤمنون لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَفَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا هُنَّ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَنَا تعقلون أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم من ين لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك, فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثمَّ قرَّرتم وَأَن تُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَن تُمْ هَؤُلَاءِ تَقُتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِن كُم مِن دِيَارِهِمْ تَغْهَوُنَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ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 ولا إن الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسل وأتينا عيسى بن مظيع البينات وأيده بروح القدس أفا كلما جاءكم رسول بما لا تهوا أنفسكم استكبرتم استكبرتم ففريق كذبتم وفريق تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعلهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل, وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم بِمَا أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباروا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدق لما معهم قل فلما تقتلون آمِنَّا الله من قبل إن كنتم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 قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين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 مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين موتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كَفَرَ رَسُولِي مَنْ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعْلِمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَهَا رُوَتَ وَمَا حتى وَمَا إنما مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ لَتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَضْغَى وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلقه ولبيت ما شر به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا ولو أنهم آمنوا والتقوى لمثوبة من عيد الله خير لو كانوا يعلمون يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وخولن فرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَأَدَّى كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِمَالِكُمْ كُفَّارٌ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَفْوَسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ فَأَعْفُوا وَاصْبَحُوا حَتَّى يَتِي الله بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدمون أنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان همدا أو نصارا تلك أمان يهم قلها تبرهانهم إنكم صادقين بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ولهم ولاهم يحزنون. وقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْئٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَ الْيَهُودُ على شَيْئٍ وَهُمْ يَتَلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قال الذين لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أضيم من منع مساجد الله أي يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كانوا أي يدخلوها إلا لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وللله المشرك والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وطال اتخذ الله ولدا بل له مَا في السماوات والأرض كل له, كل له طانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وَقَالَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ حَتَّىٰ تَفْعَلُوا مِثْلَ مَا نَفْعَلُكُمْ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم مِّثْلُ قَوْلِهِمْ ۗ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولم ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاء ك من العلم مالك من الله من وليه ولا نصير الذين أتيناه الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إسْرَائِلَ كُرُ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فِي ظِلِّتِكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عدل وَلَا فَعَنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ve ızğaln al-beyt mithabet al وَاتَّخِذُوا مِن amnu ve taqdu min n-qaab ib-rahim al-musallah ve arhedna ila ib وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ ۖ وَارْزُقْ أهله مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّنِي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثُمَّ أَضْرِبَنَّهُ إِلَىٰ عَذَابٍ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 ووَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَنكُنتُم شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي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 قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هندًا أو نصارى تهتدوا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 وَإِن تَوَلَّ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَتَهُ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَدْحَاهَا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 سيقول السفهاء من الناس ما وَلَهُمْ عَنْ قِبلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلَى صِدَاقٍ مُسْتَقِيمٍ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 وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَنَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوْفٌ رَّحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنْ وَلِّينَّكَ تَرْضَاهَا فَلَنَوَلِيَنَكَ قِبَلَتَهَا فَوَلِي وَجْهَكَ شَقْرَ الْمَسْبِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُنَّ فَوَلُو وَجْهَكُمْ شَقْرًا وَإِنَّ الَّذِينَ هُمُ الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمِن اللَّهِ بِغَافِلٍ عَنْ ما يَعْمَلُونَ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 وجوهكم شطره، وحيثما كنتم فوالوجوهكم شطره، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، إلا الذين ظلموا منهم، فلا تخشونهم وخشوني، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوا عليكم آياتنا ويذكّكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكنوا تعلموه فاذكروني أذكركم وأشكروني ولا تكفروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولون لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياءهم ولكن لا تشعرون ولنبلونكم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 122. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 123. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري فِي في بِمَا بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما من إن فاحيابه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 القوة لله جميع وأن الله شديد أن القوة لله جميع وأن الله شديد العذاب.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 كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كذلك يريهم اللَّهُ أعمالهم حسرات عليهم وهم بخارجين من النار يا أيها الناس كنوا في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشة وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ التَّبْعُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبْعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُمَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين وَفِي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا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 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما مع فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى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 من الهدا والفرقان، فمن شهد منكم الشهرة اللي صم، ومن كان مريضا أو على سفر، فعدة من أيام أخرى.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 فإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَفَتَحُوا إِلَى نِسَائِكُمْ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 شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلون من خير يعلمه الله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 وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِن حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف بالعباد يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كان فته ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فَإِن زَلَلْتَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ مِنَ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم نثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء زلزلوا وزلزلوا حتى يقوم الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله وزلزلوا حتى يقوم الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون مَا أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن استبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم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 وَاتَّقُ اللَّهَ وَأَعْلَمُ أَنَّكُم مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَضُرُّ وَتَتَّقُ وَتُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 ولا يحل لكم أَنْ تاخذوا مما اتيتموهن شيئا إِلَّا ان يخاف ان لا يقيم حدود الله فان خفتم ان لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها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 ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعذكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجالهم فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا, إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتردصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فَإِذَا نَغْنَى أَجَلُهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِمْ نَبِ الْعُرْفُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ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 وَمَتِّعُوهُم على الموسع قَدَرُهُ وعلى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طَلَّقْتُمُوهُنَّ من قبل أن تَمَسُّوهُنَّ وقد فرضتم لَهُنَّ فريضة وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُنَّ إلَّا أَيْعَفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ نِكَاحٌ وَأَنْ تَعْفُوا إِخْرَابُ الْتَقْوَى وَلَا تَسْوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَلَا تَسْوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّهُمْ الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاه المسطوا وكونوا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبان فان خفتم فرجالا او ركبان فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم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 قالوا وما لنا إلا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم والله عليم بالظالمين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 والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه التَّابُوتُ فِيهِ التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية, وبقية من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 فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَتَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَانُتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَدِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ والله مع الصابرين ولما برزوا لجانوا وتجنوده قالوا ربنا افرض علينا صبرا قالوا ربنا افرض علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم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 والذين كفروا أولياءهم الطاغون يخرجونهم من النور إلى الظلمات يخرجونهم من النور إلى الظلمات أنالك أصحاب النار هم فيها خالدون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 كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين لهم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلا ولا كلي طمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصره إليك ثم جعل على كل جبل منه جزءا ثم ندعه ثم ندعهن يأتينك سعيا وعلم أن إن الله عزيز حكيم. <تصفيق> مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. كمثَل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سُبلة مئة حبة. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذى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 يا أيها الذين آمنوا لا تباطلوا صدقاتكم بالمن والذك الذي يُنفق ما له رئاس الناس كالذي يُنفق ما له الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير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 فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تجمم الخبيث منه تنفقون ولستم بأحدهه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني واعلموا أن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 ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتضاء وجه الله وما تنفقوا من خير فإليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف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 ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربى ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم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 اتقوا الله وذر ما بقي من الربا إنكم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن لم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 واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله واتقوا يوما ترجعون فيه الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله توفى كل نفس ما كسبت ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت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 ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناحا ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد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 وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف اللَّهُ نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من ضب ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا مولانا